ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آم من البيت الحرام وما آم من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم عَنِ ولا يجرمنكم شنآن صدوكم عن المسجد الحرام أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الفس والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير اللائ به والمنخنة والمقودة والمتردية والمتردية والنطيحة وما أكل السبل إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بلا زلام ذلك في صفر اليوم يائسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشعون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثُمَّ نُدِرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ حَلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُم تعلمون مِّمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عليه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 والمحصنات من الذين اوتي الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهم اجورهم محسنين محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخذان ومن يكفر باليمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة بغسل وجهكم وأيديكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أحد منكم من أولى مسح النساء فلم تجدوا ما فتيمم صعيدا فتيمم صعيدا طيبا فمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولا يريد ليطهركم وليتم رحمته عليكم لعلكم تشكرون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 اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأزر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمَنُوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا ما قومن يبسوطوا أي بسوطوا إليكم أيديهم فكثَّ أيديهم واتقوا الله وعلَّ الله فليتوكل المؤمنون ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لان قمتم الصلاه واتيتم الزكاه وانامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرن عنكم سيئاتكم ولا جنات تجري جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ وَسَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فاعفوا عنهم واصفحوا إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميتاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا آل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون مما كنتم تخفن من الكتاب ويعرف عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه.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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَمْنًا وَآمِنَاءَ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَمْنًا وَآمِنَاءَ وَجَعَلَ لَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُتْهِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ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 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابن يادم بالحقيق خربا قربانا فتقبل من حريما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بصدت إلي ذك لتقتلني ما أنا بباسطي يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء ظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين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 ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم للا الذين تابوا من قبل أن تقدر عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة واجهدوا في سبيله واجهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.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 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا من الذين قالوا آمن بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقومنا آخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطاهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أكالون للسحر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 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكوا بها النبيؤون الذين أسلموا الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما سحفظوا من كتاب الله وكانوا, وكانوا علي شهداء فلا تخشعوا الناس وخشعون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا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 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة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 بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فتول الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى يقولون نخشى أن تصيب نداء إيره، فعسى الله آيات يا بالفتح أوامر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم لادمين يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت عمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقاهم فَسوفيات الله بقومي يحبهم ويحبونه اولئك على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايم ذلك فضل الله ياتيه ما يشاء والله واك ر عليم انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه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 من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتموا إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ونعبا ذلك بأنه قوم لا يعقلون قل يا آل الكتاب هل تنقمون منها إلا أنامنا بالله وما وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل نبهكم بشر من ذلك متوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه واجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن السبيل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 ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أين آل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة وَمَا وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتاصدة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 وليسيدا كثيرا منهم ما أزل إليك من ربك طغيانه وكفاه فلا تسع للقوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى منا منا بالله واليوم الآخر منا منا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد خذنا ميتاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريقا كذبوا وفريق يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم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 كان يا كُلَّا الْطَعَامُ انظُرْ كَيفَ نُبَيِّنُ لَوْمُ لَآيَاتِ ثُمَّ انظُرَ النَّا يُفَكُّونَ قُلَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّ وَلَا نَفْعَ وَاللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَامِلِيْمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْفِ دِينُكُمْ غَيْرِ الْحَقِّ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 ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم, ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس دعوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم وددا للذين آمنوا الذين قالوا إننا قرر ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون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 او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبير الله لكم اياته لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب ولزام الريجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء اكل الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم من وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحوا فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي للباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن الشياء إن بدلكم تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عَن نَّاحِينَا يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ بِتَبْدِيلٍ مِّنْهُ فَاعْفُوا لَهُ وَاسْتَغْفِرُوا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكَ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن مَّحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَثِيلَةٍ وَلَا حَامٍّ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يعقلون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 إن أنتم ضربة في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم, إن ارتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربار ولا نكتب شهادة الله إن ذل من لا إن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن بالشهادة على وجهها أو يخافوا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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا يدتك بروح القدس بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنك تنفق فيها فتنفخ فيها بتكون طائرا بإذني وتبرئ لك ما ولبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إنا سحر مبين وإذا وحيت إلى الحوارزين أنا من أبي وبرسولي قالوا